يا بسمة الدنيا ويا روحا لأيام يكفي عتاب يكفي زعل يكفي غيرا كل الذي في بانك يدوري أوهام خلي الوهم عنك وفضيها سيرا محدثك عن هالقلب من عشرة أعوام طحت بهواء عداه طيحة كبيرة محدثك عن هالقلب من عشرة أعوام تبهوى عداه طيحاك عبيرا يفداك قلب من قسم عشرة قسام متعلق قلبك ولا شاف غيره دامه تعلق فيك ما عادي الله ما دامك انتي لهشهيجا وزفيرا وانتي نخاعا اللي تغلغى البالعظام وانتي الحنان اللي تقرر مصيرا وانتي الحنان اللي يقرر مصيرا